مقدمة. الحمد لله حمدا ليس منحصرا على اياديه ما يخفى وما ظهر ثم الصلاة وتسليم المهيمن ما هب الصبا فادر العارض المطرا على الذي شاد بنيان الهدى فسما وساد كلا ورا فخرا ومفتخرا نبينا احمد الهادي وعترته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 إلهه فوق ذاك الطور إذ حضر الله أسمعه من غير واسقة من وصفه كلمات تحتوي عبرا حتى إذا هام سكرا في محبته قال الكنيم إلهي أسأل النظر إليك قال له الرحمن موعظة نتراني ونوري يدهش البصرا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 فكل شيء قضاه الله في أزل طرًا وفي لوحه المحفوظ قد سطرًا وكل ما كان من هم ومن فرح ومن ضلال ومن شكران من شكرًا فإنه من قضاء الله قدره فلا تكن أنت ممن ينكر القدر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 وكل ذنب سوى الإشراك يغفره ربي لمن شاء وليس الشرك مغتفرا وجنه الخلد لا تفنى وساكنها مخلد ليس يخشى الموت والكبرا اعدها الله دارا للخلود لمن يخشى الإله وللنعماء قد شكرا وينظرون إلى وجه الاله بها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 وَإِنَّ للمصطفى حوضا مسافته ما بين صنعا وبصرا هكذا ذكرا أحلى من العسل الصافي مذاقته وأن كيزانه مثل النجوم ترا ولم يرده سوى أتباع سنته سماهم أن يرى التحجين والغرارا وكم ينحى وينفى كل مبتدع عن ورده ورجال أحدث وأن جسرا على النيران يعبره بسرعة من لمنهاج المدى عبرا وأن إيماننا شرعا حقيقته قصد وقول وفعل للذي أمرا وأن معصية الرحمن تنقصه كما يزيد بطاعات الذي شكرا وأن طاعة أولي الأمر واجبة من الهداة نجوم العلم والأمرى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 يحوي مهمات باب في العقيده من رساله ابن ابي زيد الذي اشتهرا والحمد لله مولانا ونساله غفران ما قل من ذنب وما كثرا ثم الصلاه على من عم بعثته فاندر الثقلين الجن والبشرى ودينه نسخ الاديان اجمعها وليس ينسخ ما دام الصفا وحراء